خَلَقَ السَّماواتِ وَأَْضَ بِالحَقّ وَصَورَكُمْ فَحْسَ نَ صورَكُمْ وَإِلَ المَصير يَعلَُ م فيِي السمواتِ وَْأَرضِ وَيععلممُ ماَا تُسِرُونَ وَماَا تُعلنُون واللهَّهُ عَلمُ بِذاتِ الصدور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 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ يُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلِ الْمُجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قال الذين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير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 ان ازواجكم واولادكم ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه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 يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العزيز الحكيم